قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَأَرْوَسَهُمْ لَوَأَرْوَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء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 ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُرْهِقُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا أَهْلَكُمْ وَلَا ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي احدكم الموت ربني أئت أحدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب, إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين